بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم شباب شباب لا تنسوا عدل بك من أنت الليلة ما الليلة؟ يوم كافي ليلة خلوا الليلة عدي بالبيت اتفاقنا؟ اتفاقنا اتفاقنا انا مات مات مات ما كيف ما وهكذا الموت يأتي بدون مقدمات آهم على عمر الفتى وشبابه وصباه يا صاحبي كيف الردا والقبر كيف تراه قد حال أنتك وحشة والقبر أغلق فاه اليوم واراك فر قبل الفوات يقول يوم من ايام يا شيخ ذهبت بأمي لزياره أم المتوفى فلما خرجت أمي إلي ان ضاق صدرها قلت يا أمي ما بالكي قالت إن أم صاحبك تقول انها رأت فيه رؤيا مخيفة قلت ما هي الرؤيا قالت رات قبر ولدها وكأن كلابا تأتي فوقه وتفتح رجليها وتقول على وجهها راه الصديق طفولتي عمرا تقاسمناه اليوم ترحلها يقول المشكله انا واحد من ضمن 100 شخص ال 100 شخص فيهم ناس يرسلون لغيرهم قلت يا جماعه الرجل ما خلاص وقفوا الاشتراك قالوا لا نعتذر عن ايقافه بقي له اربع سنوات والراجل في قبره اليوم يا حق الظالم على يديه يطير قول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتان يا ويلتان يا ويلتان ليتنيا اتخذ ذلانا خليلا احذر من الصحبة ان تفسد عليك دينك الان يا جماعة الذي يبتلى بشيء من هالمعاصر المفروض ان يصبح نفسه ما ينته يخرب الناس والله ما وضعتها في فمي منذ تلك المحطة يا انا لو تقطع روحي يطلع دخان يطلع دخان قلت اللهم ان ترك التدخين فاستجب هذا الدعاء وان لم يتركه تحرمه منه تورط في الاخير ما يدري يقول اامل ولا ما يقول اامل جلسة شباب متى تظهر العبادة الحقيقية تظهر العبادة الحقيقية لما تكون امامك شهوة وتتركها لاجل الله, الله. انت كنت في السابق بعيد ان مغازل مئة اغرب من الخير بدى يفحر اطلق الصار يوم لبسه ذهب مع يوم الايام جلس شباب جلسة شباب وقع بينهم مشكله وخواش صاحبنا هذا الشاف كان معاه في السياره مسدس طلع المسدس وطلع ثلاث او اربع طلقات في راس ذاك الرجل وطلع جلسة, جلسة, جلسة شباب كل واحد حاط لنفسه اسم بدات ارسال ارسال ارسال, ارسال انت ماذا تستفيد لما ترسل لهم خلاص وهي تلحق وراءه حتى مزق الثوبه من الخلف ويفتح الباب ورا الباب لحد ما هرب يا شباب انتبه لا تصل له المرحله انتبه لا تصل له المرحله يمشي مكبا على وجهه أهدا أهدا أم من يمشي سويا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم جلسة, جلسة شباب محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العرافي رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة وتوم التسليم أحمد الله عز وجل أن يسرها اللقاء معكم الشباب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ومباركين أينما كنا طيب عمر بالخطاب رضي الله عنه يوم من الأيام كان يسير في طريق من ضروقات المدينة مر بدكان نظر في داخل هذا دكان فإذا رجل قد أشعل بين يديه نارا ينفق فيها ويصنعها قال لا عمر ما عملك؟ قال انا حداد ونجار قال فما صنعت قال انا أصنع الرحاء تعرفون الرحاء جمع رحاء وهما حجران يوضع أحدهم فوق الآخر ويوضع بينهم الحق أو القمح ويحرك الحجر اللي فوق فيضحن الحق فقال عمر لذلك الرجل من أنت؟ قال انا أبو لؤه المجوسي قال آه إني قد سمعت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحاء تدور بالريح سامع أنك ممكن تصنع رحى بدل ما تدور باليد تدور بالهواء. فقال ذلك المجوسي لعمر قال يا عمر لأصنعن لك شيء أن يسمع به أهل المشرق والمغرب التفت عمر إلى الذين معه وقال لقد توعدني العلج مضى عمر إلى بيته ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان مقبضه من وسطه وجعل يلبد عليه السم شهرا كاملا حتى إذا طعن إذا ما مات المطلون بقوة الطعن يموت بانتشار السم ثم أقبل في ظلمة الليل واختب لعمر وخطاب يزاويهم زوايا المسجد المساجد في السابق ليست مثل مساجدنا اليوم فيها أنوار وثريات المسجد فيه سراج أو سراجات أقبل في ظلمة الليل ودخل عمر ما يدري أدخل أيقظ النائم ونبه القائم ثم صلم كتب الله له فلما أذن ثم وقيمة الصلاة تقدم في المحراب استووا اعتدلوا الله أكبر وبدأ يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين كاد المجوسي أن يخرج عليه لكنه خشي أن بعض الناس لا يزال يأتي متأخرا قال تدري خل القتل في الركعة الثانية حتى أضمن ان المسجد ما في أحد إلا منشغل بصلاة فلما قام عمر إلى الركعة الثانية وبدأ يقرأ مالك يوم الدين إياك وإياك خرج عليه المجوسي فجأة وطعنه ثلاث طعنات وقع تكون في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته وجر الخنجر لما جر الخنجر فتح المنطقة التي تحت سرة عمر وصاح عمر من حر ما يجد وقع على الأرض المجوسي لما عمل الجريمة تورط لا يوجد باب عند المحراب يستطيع أن يهرب منه ما في إلا الباب اللي في آخر المسجد فأخذ يشق صفوف الناس ليهرب والصحابة يحاولون إنساكه وكلما وقف أمام أحد طعنه حتى طعن ثلاثة عشر صحابياً مات منهم سبعة في الحال علي وعلى أعدائي أقفلوا الباب عليكم فأصبح المجوزي كالكلب الهارج ما يقترب من أحد إلا طعنه حتى أقبل إليه واحد من المسلمين فرفع المجوزي الخنجر في وجهه مشكلة موت فهذا المسلم كان عليه رداء فخلع المسلم رداءه يعني عباءه خلعها وألقاها على وجه المجوزي أول ما ألقيت على وجهه الآن يحتاج وقت حتى يفكها عنه يحتاج ولو جزء من الثانية في هذا الوقت ممكن يضرب بخنجر يضرب بعصى يدفع على الأرض ممكن يكفون على أنفسهم شرة فلما علم المجوسي أنهم قدروا عليه طعن نفسه ومات يقول عبد الله بن عمر أقبلت على أبي فجعلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم فكانت يدي تدخل في بطنه من كبر الجرح قال فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه إلى فراشه يكلمونه ما يتكلم حركونه ما يتحرك يا أمير المؤمنين ما يدري يا عمر بن الخطاب ما يدري يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدري يا أبا حفظ يحركونه ما يدري فلما كادت أن تطلع الشمس أفاق أول ما أفاق التفت يمين فإذا به يسمع أصوات الرجال وينظروا إليهم يبكون ألتفت يسار فإذا يصله أصوات النساء من داخل البيت يبكين نظر إلى نفسه إلا الدماء تنبعت من كل مكان والعمائم شيء منها مربوط على صدره شيء على بطنه شيء على فخذين والدم متلبد عليها وجامد المفروض يا جماعة يسأل يقول من قتلني صح انسان مطعون ومطعون مجرح هذه الجروح من الطبيعي أن إذا رأى هذا الدم أول سؤال يسأل يقول إيش هذا ما هذه الدماء ما الذي حصل عمر لم يسأل هذا السؤال هناك شيء أهم ولم يقل مسكت القاتل أم ولم يقل يا جماعة إيش القضية هو انقلاب على الدولة ما سأل ولا سؤال من هذا اول كلمة قالها سال عن أمر مهم في عقلك قال أصلى الناس أموت أو ما أموت ليست مشكلة أهم شيء الصلاة صليت نتفاهم بعدين على مسألة القتل وما قتل أصلى الناس قالوا نعم يا أمير المؤمنين صلينا قال الحمد لله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة إلا ما يصلي أغسل يدك منه فالتفت إلى عبد الله بن عمر قال يا عبد الله بن عمر قال نعم قال أعطني ماء ظن أنه سيشرب قال تفضل هذا ماء أعطاه ماء ليشرب قال لا ما أريد أشرب أعطني ماء أتوضى أنا ما صليت الفجر انظر إلى القلب المنشغل بالصلاة فأقبل إليه بماء فوضعه لما توضى قال يا عبد الله بن عمر أقعدني قال يا أبي صلي وأنت على هذا الحال بطرك ممزق الدم في كل مكان قال أقعدني لا أملك فوضع يديه خلف ظهره ورفعه ليكعده فانفتح جرحه الذي تحت سرته فعض عمر على شفتيه وأعادوه إلى مكانه وربضوه فلما صلى وسباح وهلل وانتهى جاء الآن وقت الدنيا ارتفت إليهم قال من قتلني؟ من قتلني؟ قالوا قتلك الغلام المجوسي قال غلام المغيرة بن شعباه ذاك الغلام الذي في السوق قبل, قبل شهر قالوا نعم قال الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل إيش؟ الحمد لله اللي قتلني أعجمي ليس عربيا لا هذا ليس مقياسا عند الله وكم من أعجمي يتقلب في جنات النعيم وعربي أصيل في دركات النار قال الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط الحمد لله الذي قتلني ما يصلي ما قال ما يزكي ما يحج ما يعتمر ممكن واحد يا شباب ما يحج ويدخل الجنة ممكن واحد ما يعتمر ويدخل الجنة يا خمام فقير ما استطاع أن يعتبر ليس منكراً لوجوب الحج أو العمرة لكن لم يستطع أن يصل إلى مكة ومع ذلك يبقى مسلم ما قال الحمد لله أنه ما يصوم الحمد لله أنه ما يبر والدي هذه تبقى أنها أمور لا تكثر الإنسان لا تخرجه من الملة لكن قال الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها الله قط يقول الحمد لله أن الذي قتلني ما يصلي ليش؟ لأن الذي لا يصلي يتورط يوم القيامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة إيش؟ الصلاة قال فإن صلحت نظر في باقي عمله وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله يعني لو جاء إنسان يوم القيامة وقد بنى مساجد وكفل أيتاما وتصدق بأنواع من الصدقات وعمل أعمالاً كأمثال الجبال بيضاء أقبل بها يسير بها أعمال صالحة كل هذه لا يسأل عنها أول سؤال يسأل عنه صلي أم لا تصلي فإن كان مصليا نظر بعد ذلك في باقي عمله وإن لم يكن مصلياً لم ينظر في باقي عمله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة فمن تركها فقد؟ كفر وفي الحديث الآخر قال بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة ترك الصلاة لذلك قريش لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالدخول في الإسلام كانوا يرون أنفسهم أصحاب أعمال صالحة نحن الذين بنين الكعبة نحن الذين نطعم الحجاج نحن الذين نسك الحجاج نحن الذين نقوم أصلا على مصالح الحرم وندخل النار أيضا ولا يقبل الله هذه الأعمال كيف؟ فأنزل الله قوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إيش كفروا بالله فالذي يكفر بالله لا يقبر الله تعالى منه عملا أبدا ولعظم هذا الأمر تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وهو يموت كان يؤكد هذه القضية دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل فإذا هو قد بدأ به مرض الموت بعد صلاة المغرب وضعوا له فراشا جاء واضطج على الفراش ثم شعر بالحمى تأكل جسد حرارة فأدن لصلاة العشاء فمن شدة إعيائه لم يعلم فلما تأخر على الناس جعل بعض الناس يقول الصلاة يا رسول الله نامت النساء والصبيان الصلاة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بيته مناسق للمسجد فسمع هذا الصوت فالتفت قال أصلى الناس؟ أصل للناس قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك فنظر فإذا هو لا يستطيع أن يقوم شدة في الحرارة قال ضعوني ماء في المخضب مخضب إناء كبير وضعوا له الماء أقبل صلى الله عليه وسلم جلس في هذا الماء وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغسل نفسه بالماء البارد حتى شعر بشيء من النشاط ثم اتكأ على يديه ليقوم وأغمي عليه فلبيثا مؤمن عليه ثم أفاق لما أفاق أول سؤال سأله قال أصل الناس أمر الصلاة مشغل باله قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب مرة ثانية وصبوا علي الماء فوضعوا له الماء وجاءوا برد نفسه بالماء اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه فلبث مليا مؤمن عليه ثم أفاق قال أصلى الناس قالوا لا ينتظرونك قال ضعوا لي في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههم ما معنى لم تحل أفواههم يعني القرب التي تعطونني يكون الماء قد طال مكته فيها الماء مطول جالس ثلاث أربع أيام أسبوع حتى يكون أبرد وضعوا صلى الله عليه وسلم في المخضب وأقبلوا إليه بالماء وجعلوا يصبون عليه القربة تلوا القربة حتى أكثروا عليه فلما أكثروا عليه شعر بنشاط ماء بارد فاتكأ على يديه ليقوم وأغمي عليه وأصحابه ينتظرون في المسجد هذا الجسد الذي ظالمه جاهد في سبيل الله وقاتل الكفار صام النهار وبكى في الأسحار ما سطحكم لصليه فلما أفاق قال أصل الناس قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك ما فاتتك صلاة الجماعة أطلع فنظر فإذا ما يستطيع يقوم ما أستطيع وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام ما أجدرت قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وصل بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم الجمعة وصل بهم صلوات يوم السبت وصلوات يوم الأحد وصلوات يوم الاثنين لما جاءت صلاة العصر من يوم الاثنين شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من النشاط فأول شيء فعله ما قال طلعوني أشم هوى طلعوني أتنزه أتمشأ اذهبوا بي إلى مزرعة فلان ولا بستان فلان لا قال ادعو لي علي والعباس قضي الله عنهما فدعوهما لا قال احملاني قال الى اين قال احملاني الى المسجد وين بروح بعد؟ اذهب الى المسجد يقول علي رضي الله عنه فحملناه يتكئ علي وعلى العباس ووالله إن قدميه لتخطان في الأرض مثل الإنسان المريض الذي لا يستطيع يرفع رجل ويضعها القلب علق بالصلاة فذهب وصلى معهم ثم رجع عليه الصلاة والسلام ونزل ملك الموت من السماء يقبض روحه دائماً الإنسان يا جماعة لما يكون يموت يتكلم بأهم الأشياء عنده في حياته صح؟ إن كان عنده ولد معوق بدأ يوصي أولاده على ولده المعوق إن كان عنده أم عجوز إن كان عليه دين أو له دين بدأ يتكلم عنه الشيء الذي جعل يردده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت الصلاة الصلاة, الصلاة. وملك الموت يستل تلك الروح المباركة والنبي صلى الله عليه وسلم يتدارك ما تبقى من أنفاس ويوظفها لقضيته الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة إما ملكة أيمانكم الصلاة الصلاة <تصفيق> بل الرفيق الأعلى متى <تصفيق> عليه الصلاة والسلام يا جماعة ما قال الجهاد الجهاد ولا قال الصدقاء الصدقاء ولا قال بر الوالدين بر الوالدين ولا الحج والعمرة قال الصلاة لأن من حفظ الصلاة حفظ دينهما وأنضيعان فور ما سواءه أضيعان لذلك كل الأنبياء يذكرهم الله ويذكروا صلاتهم زكريا فنادته الملائكة وهو قائم ماذا يفعل يصلي في المحراب مريم يا مريم اقلتي لربك واسجدي واركعي مع الواكعين عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بماذا؟ بالصلاة والزكاة إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك؟ تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا محمد عليه وعليه محضر الصلاة والسلام قال الله له وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة التكوى ناحظ كلنا صلاة صلاة صلاة لأن الصلاة هي الحبل الممدود بينكم بالرب العالمين إذا جاء الواحد وقطع هذا الحبل كأنه يقول يا ربي أنا ما أحتاجك مثل الآن لما نأتي ونوصل هذا اللاقط بالسماعة التي في الجدار لما أقول لك خلاص ما نحتاج السماعة اقطع الصلة بين الميكروفون وبين السماعة تأتي وتقطع الصلة الحبل بمقص تقطع خلاص السلك الموصل بينهما تقطع ما نحتاجها انتبه لتأتي إلى هذه الصلة لذلك الله تعالى ما سماها تخشع تقدس سماها صلاة العبادة الوحيدة التي فرضت في السماة هي الصلاة كل العبادات ينزل جبريل يا محمد الله فرض عليك الصوم طيب ينزل بعدين الله فرض عليك الحج طيب الله فرض عليك الزكات طيب الله بر الوالدين فرضه طيب الله فرض عليك الجهاد طيب الا الصلاه ما يرسل بها جبريل هذه عظيمه يرسل الله تعالى جبريل ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق حتى تعد السماء الأولى والثانيه والثالثه والرابعه والخام وبين كل سماء وسماء مسيره 500 عام يعني في العلو المطلق فوق حتى وصل صلى الله عليه وسلم يقول إلى السماء السابعة قال فجعلت أتقدم ومعي جبريل قال وفجأة توقف جبريل قلت يا جبريل تقدم معي قال ما أستطيع هذا موضعي ولو تقدمت خطوة احترقت ما أقدرت تقدم فتقدم صلى الله عليه وسلم يقترب من العرش قال حتى وصلت إلى موطن سمعت فيه صريف الأقلام أقلام اللي تكتب مقادير العباد قال ففرض الله تعالى كل هالرحلة يا جماعة لأجل شيء واحد فرض عليه الصلاة بس عجيب ما, ما تكلم الله معه عن جهاد لا, لا لا ما تكلم معه عن قراءة قرآن لا ما تكلم معه عن زكاة وصدقات وبروة لا, لا لا تكلم فقط عن الصلاة لأن الذي سيصلي سيفعل وقية الأشياء ما يحتاج تتكلم عنها ويفرضها الله عليه خمسين صلاة ويخرج عليه الصلاة والسلام يمر بموسى فيقول لهم موسى ما فرض عليك ربك فيقول فرض عليه خمسين صلاة فيقول ان أمتك لا تطيق ذلك أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فيرجع يجعل الله تعالى أربعين ثم يرجع إلى موسى فيرجع إلى الله فيجعلها ثلاثين فجعل يتردد بين موسى وبين الباري جل حتى صارت خمس صلوات طيب كيف الله يقول خمسين ثم تكون خمس صلوات طيب الله يقول ما يبدل القول لدي نعم الله تعالى قال هي, هي خمس وهي خمسون تدري ما معناها معناها أنكم بالفعل خمس لكنها بالحساب عندنا عن خمسين يعني لما تصلي صلاة فجر واحدة كأنما صليت عشر تصلي صلاة ظهر واحدة كأنما صليت عشر صلي صلاة عصر واحدة كأنما صليت عشرا وهكذا ومن ضيع صلاة فجر واحدة كأنما ضيع عشرا إن كل صلاة عن عشر صلوات أنا أعلم يا شباب أنكم تصلون وأستبعد أن يكون بينكم تارك للصلاة تماماً ما يصلي أبداً إن شاء الله ما فيكم واحد وجهه تارك للصلاة لكن القضية هل أنت تصلي أم تقيم الصلاة؟ في فرق؟ في فرق فرق بين من يصلي وبين يقيم الصلاة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 وعندنا واحد وصل عمره إلى خمسين سنة وعنده مال كثير وقوة في بدنه ولا حج قلنا لي يا فلان أنت لماذا لا تحج؟ قال لي يا أخي متى الحج؟ قلنا الحج في شهارة الحجة إذا جاء ذو الحجة تذهب وتحج قال لي يا أخي لكن ذو الحجة ما أدري لكن زحمة شوي قلنا كيف يعني زحمة؟ قال لي يا أخي يأتيك ناس كذا كبار وناس صغار منتزاحم على الحجر ويطلع عرق صراحة يا أخي ما أدلي كيف يعني قلنا كيف يعني ما, ما بتحج قال إلا بحج بحج قلنا متى بتحج قال خلني أراجع جدولي وجيك ويطلع الجدول ويبدأ يقلب فيه شوي جدول مرتب قال انا عندي إجازة في شهر رمضان الجاي أسبوع أبحج يصير والله رمضان وحج ما شاء الله نور علىنا وصدق و جاء رمضان يروح فعلا ويلبس الأحرام وياصل مكة ويقف بعرفة يبيد مزلفة يرمي الجمرات طف طواف الوداع ويذبح الهدي ولبيك اللهم لبيك ويرجع أنا حجيت يقبل حجه يا جماعة في رمضان ولا لا أجيبه يقبل ولا لا ما أسمع يقبل ولا لا لأنه فعله في غير وقت الصح قل لها انت علي كيف تحف في رمضان ما دام ما فعلت العبادة في وقتها لا تقبل منك إذن اتفقنا الذي يفعل الحج في غير وقته لا يقبل منه اتفقنا؟ قلوا اتفقنا طيب ما رأيكم في الذي يؤذن عليه الفجر الساعة أربعة ولا يصلي إلى الساعة بعد ما تطلع الشمس بساعة تقبل صلاةه والسلام لماذا سكتت قبل قليلة المسكين لحج في رمضان سويت على قضية لا يقبل حجه إنه ليس كويس يوم جينا عندي جينا عند الصلاة تغيرت العلوم تدرون يا جماعة ما عقوبة الذي يتعمد بإخراج الصلاة عن وقتها النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه أتاني آتيان فابتعتاني فانطلقت معهما قال فأتينا على رجل مضجع ما معنى مضجع يعني رجل واقع على الأرض قال وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة واحد على الأرض واقع والثاني ماسك صخراه وقائم على ظهره وإذا هو يتلغ رأسه بالصخرة فينطلق رأسه يعني فالقتين عذاب ويتدحرج الحجر يذهب هذا الضالب يأتي بالحجر فإذا عاد فإذا رأسه المضروب عاد كما كان يعطيه مرة ثانية بالصخرة ويتدحرج الحجر يذهب يأتيبه فإذا رأسه عاد كما كان التأم يعطيه مرة ثانية بالصخرة أوه. النبي عليه الصلاة والسلام فزع قال يا جبريل ما هادان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 ينام عن الضور. ينام عن العصر حتى تغيب الشمس. هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. لاحظ ما قال هذا الذي يعط والديه. هذا الذي لا يصلي. هذا الذي يسرق. لا هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. بعد اللاحظ لماذا الذي يضرب الرأس. لماذا لا تضرب القدمان او البطن. لذة النوم في الرأس. تجد أنك إذا جاءت توقض الشاب او الفتاة أو أي إنسان وهو نائم.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 عذاب الذي ينتظره في الآخرة أشد عليه قوة وأبقى عليه زمنا انظر لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة قال سبحانه وتعالى في وصفهم وصف أهل النار مع الصلاة قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين تدري ما معنى ذلك؟ معناه يا شباب أن أهل الجنة في الجنة في نعيمها وفي فرحتها واستبشارها بدأوا يتذاكرون أصحاباً كانوا معهم في الدنيا قال ما فعل صديقي فلان الذي كان معي في الجامعة وفلانا قالت والله ما فعلت صديقتي فلانا اللي كانت جارتنا بدأوا يتذاكرون فلا يجدونهم في الجنة ما دام ليسوا في الجنة معناها أين هم في النار وليس بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار فيأتي أهل الجنة يطلون على أهل النار وقيل إن الملائكة التي تسأل يسألونهم اسمع ماذا قال الله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلكتم في سقر أشل دخلكم النار أهل النار دخلوا النار بأسباب التعذية منهم ناس كانوا يشربون خبط منهم ناس يزنون منهم ناس كانوا يقتلون منهم ناس يسرقون منهم ناس يرتكبون أنواعا من الشرك من طواف على القبور من سجود لغير الله إلى غير ذلك من دعاء لغير الله أنواع لكن ما هو اول سبب ذكره أهل النار وجعله سبب دخولهم للنار ما سلككم في سقر قالوا إيش لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ما كنا نتصدق أبداً لا زكاة واجبة ولا مستحبة ثلاثة وكنا نخوض مع الخائضين كيف نخوض مع الخائضين؟ يعني مع الناس إن غنوا فنينا وإن صلينا وإن غازلوا غازلنا وإن خمر شربنا وإن مخدرات تعاطينا وإن دخنوا دخننا وبعض الشباب والفتيات أيضاً لا يكتفي أن يفعل المعصية بل يكون داعية لغيره الوقوع في هذه المعصية أعطيكم مثالي نفرض يا شباب أنك جئت وأخذت علبة دخان جديدة ها؟ واحد جاء وأخذ مثلاً بكيت دخان جديد وفكه وأخرجت سجارة كم يبكى؟ ما شاء الله زادك الله علماً صح يبقي تسعة تدرون بالله عليك متى عرفت أنا أن البكت فيه عشرين زقارة؟ والله يا شباب بعد ما خلصت الجامعة وتزوجت صرت موظف الكلية وخطيب جامع ألقيت محاضرة في تنوية كنت أظن أن البكت فيه درزاً 12 مثل الآن لو تأتي تشتري لك عصير تجد غالباً أو مضاعفاتها 12-24-36-48 تريد تشتري ماء قوارير ماء تجد يعني 12 ومضاعفاتها كنت أظن ان البكيت الدخان في 12 فألقيت محاضرة في تنوية وقلت لهم فيخل السجارة ويبقى 11 ويقفز لي واحد وراء قال يبقى 19 قلت له لو أني غلطان في اسم صحابي ما عدلت لي لكن هذه فيأخذها 19 على للشباب اللي عنده مخارد وعبد الله قام ووزع عليهم كلهم السجارة الوحدة تأخذ وقت تدخين خمس دقائق ست دقائق أنا والله الحمد في حياتي ما وضعته في فمي لكن يقال أنها تأخذ هذا الوقت إذا انتهت الخمس دقائق كل واحد من المدخنين عليه إثم سجارة وحدة إلا صاحبنا عليه إثم كم سجارة عشرين مع أنه يا أخي ما دخن إلا وحدة صحيح لكن عليه إثم عشرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى إيش ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا أي واحد يدعو الآخرين إلى ضلالة يكون عليه مثل وزرهم وأنت إذا تأملت وجدت أن الله تعالى حرمه بآيات كثيرة تعال إلى مثلا إنسان عنده موقع في الإنترنت دخل إلى موقع ورآله صور معينة أعجبته هذه الصور جاء وفرغها في سيدي او وضعها في فلاش موموري أو دبر نفسه في أي شيء او أرسلها إلى إيميل صاحبه كل من نظر إلى هذه الصور بسببك يكون عليك مثل وزره من دعا إلى ضلالك كان عليه من الوزري مثل أوزارهم انتبعها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا لذلك يا جماعة اتخاذ القرار انك أنت لا تفسد نفسك ولا تفسد غيرك هو القرار الصائب الآن يا جماعة الذي يبتلى بشيء من هالمعاصي المفروض أن يصبح نفسه ما يبدأ يخرب الناس والمسألة تحتاج إلى قرار أذكر في إحدى المرات كان لي لقاء في إحدى القنوات هذه القرارات كان اللقاء في رمضان فكانوا قد استأجروا غرفة في فندق مضلة على الحرام بحيث أننا نتكلم عن رمضان وما يتعلق به ويكون وراءنا المعتمرون مباشر الناس يرونهم يعني مباشره فاثناء اللقاء كان الكلام مؤثرا لدرجه ان المقدم بكى ونزع نظارته وقام يمسح دموعه كان اللقاء روحانيا ما افسده علينا الا المصور ماسك الكاميرا بيده والسيجاره بيده انا اقول وين بغى الانسان يرهق قلبه في رمضان وياخذ الشفطه طيب يا اخي خف الله يا مسلم يعني ما بنتكلم عن رمضان وحال السلب في رمضان انتهينا من اللقاء المشكلة كان قد أطفأ المكيف حتى ما يعمل صوت على الميكروفونات والجو مكتوم يا الله تحملت أني أنتهي بس من الحلقة فلما انتهينا قلت يجب علي أنا انصحه أقبلت إليه وسلمت عليك كيف حالك وساك بخير قال الحمد لله والله يجزاكم الله خير الحلقة مؤثرة قلت واضح أنه مؤثرة ومشاء الله لكن أنا أسألك سؤال قال نعم قلت يا أخي بالنسبة للدخاء لا لا لا لا لا لا تنصحني لا تنصحني لا قلت بالنسبة يا أخي الكريم للتدخي لل... قال لا لا تنصحني لا تنصحني قال غيره كشتر يا شيخ قلت كيف يعني؟ قال يعني أنا صار لي أربعين سنة أدخن يا شيخ أنا لو تقطع عروقي يطلع دخان من شدة التعلم يقول يجري في دمي يقول تصدق أحيانا يا شيخ أجلس أمام التلفزيون وأشعل سجارة فلما تصل لنصفها أحطها وأرد على التلفون مثلا بعدين أنسني أشعلت السجارة وأشعل ثانية ثم تذكر في سجارة قبل فأخذ الثنتين يقول حتى ما أخسرها تروح بلاش رح بلاش تروح في صدرك يعني قلت ما يجوز الله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وأجمع العلماء أن الدخام من الخبائث في 17 دليل من القرآن يأخي يحرم عليك الدخان ولا تسرفوا وهذا من الإسراف ولا تبدر تبذيرا ولا, ولا تقتلوا أنفسكم من الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم من التالكة نهى عن كل مسكن ومفتر بدأت أسوق للآيات ولا حديث والرجل نقفل تماما ما في فائدة قال ادعي لي ادعي لي قل تريدني ادعو قال نعم قل تعال قال وين؟ قل تعال ننظر للكعبة وأدعو لك من يده واقتربنا عند الجدار عند الزجاج الذي أمامك الكعبة مباشرة قلت هل ترى هؤلاء المعتبرين قال نعم قلت تراهم ما بين كبير وصغير وعربي وأعجمي قال نعم قلت كلهم جاء لأجل ماذا قال, قال عوزي الرب يغفر لهم قلت يعني كلهم يطلبون المغفرة قال أيوة قلت ودفعوا فلوسه قال أيوة صحيح قلت ما رأيك أنا أدعو الله لك بالمغفرة قال والله بزأك الله خير قلت طيب أرفع يدك فرفع يده ورفعت يده قلت اللهم اغفر له قال آمين قلت وتجاوز عنه قال آمين قلت وارفع درجته قال آمين قلت في الفعليين هو وزوجته وأولاده واجعله ممن يشاهد النبيين ويجعله بدأ يبكي الرجل ويبكي ويقول آمين آمين آمين آمين ويبكي فلما شعرت أن الحديد حامي قلت اللهم إن ترك التدخين فاستجب هذا الدعاء وإن لم يتركه فحرمه منه تورط في الأخير ما يدري يقول آمن ولا ما يقول آمن فقال أنزل يديه أنا ما عندي مشكلة معك قلت يا الله بارك الله فيك السلام عليكم وخرجت بعدها بسنتين تقريبا جئت لهذه القناة للقاء فلما دخلت فإذا رجل سمين مقبل عليه قوه ويسلم عليه ويضمني ويقبل رأسي و... قلت يعني ظلنت أنه يعني يمكن تابع بعض البرامج و... قلت زاك الله خير بحبني بس مش أخي لهالدرجة يعني بارك الله بك شوي شوي قال لا أنت عارفني تذكرني قلت من أنت؟ قال تذكر المصور الذي قبل سنتين أنت نصحت عن التدخين لما كنا في الفندق الفلاني عند الكعبة؟ قلت نعم قال ودعوت لك قلت نعم قال أنا هو والله يا شيخ أني ما وضعتها في فمي منذ تلك اللحظة ما وضعتها في فمي منذ تلك اللحظة شوف يا جماعة اللي يستطيع يتخذ قرار يستطيع يتخذ المسألة ليست المسألة ودي ولا ودي المسألة يجب عليك هذا شرع الله وأذكر بموقف موقف آخر في الحج أيضا ألقيت محاضرة في مخيم كبير يمكن فيه قرابة الخمسة آلاف كبير جدا. انتهيت من المحاضرة فاجزحم الناس يسألون ويسلمون بدأت أسلم وأسأل أنا عندي محاضرة ثانية مباشرة قلت يا جماعة أنا مرتبط محاضرة أخرى الآن أرجوكم لا تأخروني قالوا عندي سؤال يا شيخ تعال فأقبل مجوعة من الشباب يبعدون الناس حتى أستطيع أخرج الحك على المحاضرة الثانية والناس ينتظرون في مخيم آخر لحظت من بين المزدحمين شاب يقدم رجل ويؤخر أخرى وكان خجلان فمددت يدي إليه قلت سلام عليكم قال عليكم السلام وصافحني وجررت يده إلي لحد ما اقترب قلت عندك سؤال قال نعم قلت ما سؤال قال يا شيخ أنا ذهب بجدتي أريد أن ترمي الجمرات وبعدين ما استطاعت ورميت عنه سؤال عادي في الحج فأجبته ثم قلت له شممتي رائحة دخان قلت له ادخن قال إيه قلت من زمان قال إيه قلت أسأل الله أن يقبل حجك ويغفر ذنبك انتركت التدخيل من هاللحظة. طبعا الكلام كله ربما مستارك ولا أربع ثواني لأن الناس ما أعطونا فرصة جراه بصراحي يا شيخان يا سؤال لا تروح لا تنسي حتى تتجاوب سؤالي وراح الرجال غاص في هالخمسة آلاف بعدها بستة أشهر أو سبعة ذهبت إلى إحدى المناطق لإلقاء محاضرة أقبلت على المسجد فإذا شاب واقف عند محراب المسجد ينتظرني لأدخل لإلقاء المحاضرة لإلقاء المحاضر يريد يسلم عليه فأقبلت أول ما أقبلت لمبتس ومتلطق جاء وفتح السيارة وسلم عليه السلام قوي ثم قال يا شيخ تذكرني قلت لا والله ما أذكرني قال تذكر الشاب الذي نصحت عن التدخين في الحج الماضي قلت نعم قال انا هو والله يا شيخ أنا أدخن من أولى ثانوي والآن صار لي ثمان سنوات وأنا أدخن وكنت أظن أنه لو تنطبق السماع على الأرض أهون من أني أترك التدخين ووالله إني من تلك اللحظة إلى يومي ما وضعت السيجارة في ثم إذن أنت تستطيع أنك تتخذ القرار لو أردت لذلك احذر من أن تدخل واحذر من أن تدعو غيرك للدخان يا أخي كون الإنسان يدخن ويجاهد نفسه على ترك هذا أمر سهل لكن الأعظم منه وال وال والأطم منه أن يبدأ يوقع غيره في الدخان أي إنسان يا جماعة يوقع غيره في معصية إما يعطيه السيدي في أغاني ومعازف ومحرمات أو يعطيه DVD فيه مقاطع محرمة او إنسان يا جماعة يرسل بلوتوتات محرمة الآن أنا أسألكم سؤال يا شباب الآن لما واحد يكون عنده بلوتوت مقطع محرم خليع في جهازه معه وينظر إليه هو ماذا يستفيد ماذا يستفيد يستمتع صح يستمتع الماذا نكذب على بعض الآن لما إنسان يقع بينه وبين إنسان آخر مشكلة وينقهر منه ويأخذ مسدف ويقتل ذاك الإنسان صحيح أنه سيقام عليه الحد ويقطع رأسه ويقتل لكنه استمتع أنه شفى صدره وبرت قلبه صح؟ وإن أنا غلطان الإنسان الذي ينام عن صلاة الفجر آتم ومحرم لكن استمتع بالنوم لكن محرم فعله بلا شك لكن هناك شيء يدفعه إلى الفعل الآن لما تنظر إلى مقطع الخليع في جهازك أنت استمتع لذلك أنت تفعله. مع أنه محرم لكن لما تعطي هذا المقطع لغيرك لينظر إليه أنت ماذا تستفيد أو تأتي وتعمل بحث عن أجهزة إرسال بلوتوت بحث عن أجهزة دخلت إلى محل مثلا كوفي شوب ولا مقع انترنت ولا مطعم ولا في فطار ولا في أي مكان وبحث عن أجهزة وخرج عندك مجموعة من أجهزة الأسد الحصور السماء الزرقاء الميكروفون الأسود كل واحد حط النفسه إثم وبدأت ارسال ارسال. إرسال أنت ماذا تستفيد لما ترسلهم خلاعة هم يستمتعون يا موكي ده النار لغيرك ضوءها أنت ماذا تستفيد تستفيد إثم ونشر للفاحشة في الذين آمنوا هذا الذي تستفيد أذكر واحد من الشباب كتب رسالة يوم يستفلي في مسألة استحان يتصف يقول يا شيخ عندي واحد من أصدقائي عنده خبرة في الانترنت فدخل يوم من الأيام إلى موقع خاص بالصور الخليعة هذا الموقع تشترك بخمس نائة دولار لمدة خمس سنوات يرسلون إليك في كل أسبوع إلى بريدك الإلكتروني الإيميل يرسلون إليه ملف في مجموعة من الصور كذا كفار وفجار ويريدون أن يعني يتكسبوا يقول فصاحبي هذا يا اشترك وبدأ في كل أسبوع يصل إليه صور خليعة مبسوط يقول فجلس معنا يوما فأرانا بعض يحمل في الجوال أو نحوه يقول فقلنا له يا أخي من وين تجيب هالصور قال هذا في موقع بالإنترنت بالله أعطنا الموقع مشارك فيه قال لا لا ريحوا نفسكم ما يحتاج تخسرون أنفسكم مالا قالوا لا نبقى نبسط قال طيب أعطوني إيميلاتكم أنا أضعها عندي مجموعة دروب في الإيميل عندي وأبرمج أنه يصل الملف يرسل إليكم مباشرة طيب ماذا تستفيد كذا إفساد ما هو إبليس لما طرده رب العالمين من رحمته وقال له وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين ما قال إبليس؟ هل قال يا ربي أستغفرك وأتوب إليك خلاص بسجدني آدم بسجد هل فعل إبليس ذلك؟ لا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين زي ما أنا يا ربي عصيت فأجعل الناس يعصون مثلي هذا إبليس بعض الناس صفق ابليس لهم مفتهجا وباعهم فنونة وقال ما عاد لي دور هنا دوري أنا أنتم ستلعبون بعض الناس كما قال وكنت امرأا من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي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 يرسل مباشرة إلى هالمائة شخص مضى عليه ستة أشهر ومات يقول صاحب هذا الذي أرسل الرسالة يقول يا شيخ الذي جعلني أرسل الرسالة وأسأل أنني يا شيخ الآن كلما فتحت الإيميل عندي أجد في الصور منف جاي من الإيميل فلان وفلان احنا دفلناه قبل أسبوعين مات وإلى الآن يا شيخ يأتيني رسائل من الإيميله كلها خلاعة يقول المشكلة أنا واحد من ضمن مئة شخص والمئة شخص لهم ناس يرسلون لغيرهم وناس يضعونها في الجوال معه ويبدأ يرسلها في لوتوتات يقول فأرسلت إلى الشركة التي هو مشترك معها قلت أرجو إيقاف الاشتراك الذي على البريد المتروني الفلاني فأرسلوا إليه قالوا أعطنا الرقم السري الذي اشترك به قلت يا جماعة الرجل مات مات مات خلاص وقف الاشتراك وأنا مستعد لأي مسائلة قانونية هذا إيميل وهذه تلفوناتي وقف الاشتراك مات قالوا لا نعتذر عن إيقافه بقي له أربع سنوات ونصف والرجل في قبره يقول يوم من الأيام يا شيخ ذهبت بأمي لزيارة أمة لزيارة أم المتوفة فلما خرجت أمي إلي إلا ضاءت صدرها قلت يا أمي ما بالك قالت إن أم صاحبك تقول إنها رأت فيه رؤيا مخيفة رؤيا في المنام قلت ما هي الرؤية؟ قالت رأت قبر ولدها وكأن كلابا تأتي فوقه وتفتح رجليها وتقول على وجهه فما هو التفسير الرؤية ولدي؟ اسأل أحد من المعبري قلت يا أمي هذه والله ما تحتاج تعبير قولي لها تكثر له من الدعاء يقول وأنا أعلم يا شيخ أن تعبيرها هذه المعاصي التي فعلها التي تركها في الدنيا لا تزال تصب عليه في قبره من الناس من يموت وتموت معه سيئاته ومن الناس من يموت وتبقى سيئاته حية تصب عليه مثل ما قال الله إن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا نكتب أعمالهم التي قدموها قبل موتهم وآتارهم نكتب آتارهم التي تركوها لا تزال تصب عليهم أنا أعطكم إيها نصيحة يا شباب لله والله ما جئتكم إلا محبة لكم والله إذا ابتليت بمعصي عندك سيديات عندك دي بي دي عندك أمور في كمبيوترك عندك أمور في جهازك التلفون عندك كتب عندك علاقات محرمة فتيات عندك مواقع معينة عندك مجلات خربانة عندك أي شيء دع هذه المعصية بينك وبين الله وحاول التوبة وانتبه أن تكون داعية لغيرك الوقوع فيها انتبه وإلا تكون ممن قال الله تعالى فيه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وقال الله ولا يحملن أثقالهم وأثقال امنع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون لذلك يحذر والمشكله يا جماعه أن المساله ليست بس القضية أنك تحفظ في جوالك انت ما الذي يضمن لك ان لا ينتقل غيرك هنا بعض الناس شباب فتيات يقول يا أخي والله يا شيخ أنا أحفظ هالمقاطع لكن والله يا شيخ دائما في جهازي والله يا شيخ أني ما أسمح لأحد أن يراها حتى لو واحد من زملائي أو مثلا بنت قل واحدة من زملائي قالت وري لي الجوال قل خليه ولا أسمح لك أن تنظر إلى شيء فيه أقول لك طيب حتى لو لم ينظر إليه أحد ما الذي يبيح لك أن تحفظ هذه المحرمات في جهازك ما الذي يبيح لك يا هل تريد أن تبقى المعصية من قريبة دائما. يعني لو واحد الآن يا جماعة وضع رأسه لينام ثم وسوس له الشيطان أن ينظر إلى مقطع محرم وهو حافظ المقاطع المحرمة في الكمبيوتر فهو لأجل أن يعصي يحتاج للشغلة طويلة يحتاج يقوم ويشغل الكمبيوتر وبعدين يبدأ يدخل الملف يعني يبغى لخمس دقائق لحد ما يصل لكن يا جماعة لما تكون المعصية جنبك أرفع الجوال وشغل مباشرة وانظر هذا قريبا من المعصية انت بلا تصل لها المرحلة او كنت في توبيس ولا كنت في قطار ولا كنت في مطعم المعصية في يدك ثم لا تضمن ان تنتقل لغيرك ادخل احدى المرات جالس امام الانترنت بعد الفجر انا وقرأت قصيدة جميلة لشاعر تعبان الشاعر هذا يعني رجل فاسس ولا ابخر ان اقرأ قصائده لكن سبحان الله تلك القصيدة حسنة في ذكر بعض الأمور والآداب وجميلة أعجبتني فأخذتها وسجلتها في جواني اللي معي إنشاداً بصوتي لحنتها وسجلتها لنفسي أسمع إليها أحفظ بعض أبياتها ممكن أستشهد بها في بعض المحاضرات أو سمعتها مرتين أو ثلاث في السيارة ونسيتها في الجهاز بعدها بستة أشهر أو سبعة طلعت البر مع مجموعة من الزملاء واحد منهم كان قد أحضر ولده وبعضهم جاءوا بأولادهم يلعبون في البر فأقبل إلي واحد في ثالث متوسط ولا مصدر قال شيخ محمد شيخ محمد قلت نعم ومعه جهازه جوال قال شيخ محمد صح هذا يشبه صوتك وشغل حصيدها اللي أنا منشدها في جواله هو قلت أشهد أن لا إله إلا الله لا لا من قال لك صوتي من قال إلا صوتك يا شيخ اسمع إلا القصيدة حقتي قلت سليمان قال نعم قلت من وين جبتها قال ما أدري أنا أخذتها من جوال أخوي محمد يلا أخوك محمد من وين جابها قال والله ما أدري هل تصدقون يا جماعة أنني والله إلى هذه اللحظة لا أدري من أين أخذها ما أدري كيف, انتقل... ما أدري كيف انتقلت إليه ما أدري، ستة أشهر أنا أعيش مع ناس كثير، أضع جوالي أحياناً في المجلس، أحياناً أقوم توضى والجوال مع واحد، ما أدري كيف وصلت إليه، انتبه لا تقول أنا عندي أشياء يا شيخ ولا تنتشر، حتى لو لم تكن تنتشر حرام أنك تحفظها عندك، ما أجمل يا شباب إن الواحد يفتح جواله ويدخل إلى الاستوديو اللي في الجوال يمسح المقاطع ويرفع إيديه يقول واللهم إنك تعالى أنني أشتهي أن تبقى هذه المقاطع عندي وأنني أستمتع برؤيتها وأنني ما أحد ألزمني لا أب ولا أم ولا أحد أني أمسحها لكن انا أمسحها لأجلك أنت بس لأني أحبك يا رب العالمين ثم سحها ثم تأتي إلى كمبيوترك أشياء محرمة فيه تنسحها تقول عشانك أنت يا رب العالمين بس عشان تحبني وتأتي وإذا جلست أمام التلفزيون ومعك ريموت كنترول وجاء على بعض المقاطع السيئة وال والرقصات والأمور المحرمة وتغير وتقول يا رب عشانك أنت يا رب العالمين بس عشان تحبني أنت لما تفعل هذا تقوي علاقتك برب العالمين متى تظهر العبادة الحقيقية تظهر العبادة الحقيقية لما تكون أمامك شهوة وتتركها لأجل الله وأن يتنازعك فعلاً المعصية هو طاعة فتقدم الطاعة على المعصية ابن الجوزي لما ذكر يوسف عليه السلام وأن يوسف أقبل وامرأة العزيز قد تهيئت له بأنواع الزينة والفرش وهو غريب في البلد وشاب وفي خلوة هو إياها وهي التي تدعوه وسيم جميل حسن وهي التي تشتاق إليه وعبد مملوك عندها وزوجها قليل الغيرة كلش مجتمع يدعوه إلى المعصية ومع ذلك يصرخ يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وعلى الباب وهي تلحق وراء حتى مزق التوبة من الخلف ويفتح الباب وراء الباب لحد ما هرب منها يقول الجوزي لما ذكر قصة يوسف قال هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعته إذا تريد تعرف منه العبد لله حق انظر إليه عندما تأتيه الشهوة ويمسك نفسه عنها ما هو باللي يقول والله الحمد لله اليوم صليت الضحاء صح ذاك الله خير صليت الضحاء يدل إن شاء الله أنك خير وأنك حريص على الطاعة لكن كيف أنت عندما تعرض لك المعاصي لما يقول لك واحد شو ما هو البلوتوت انظر إليه ولا انظر لها الصورة ولا غير ذلك والمسألة يا جماعة أحياناً أنت أحياناً تفعل شيء فيقتدي بك الآخرون لماذا حرمت المجاهرة في المعصية؟ لأنها دعاية لماذا حرم من النسان يشتد إثمه إذا دخن أمام الناس؟ لأن ممكن واحد ما يدخن ويراك يدخن ومبسوط يقول والله يأخذ دخان شكل حلو تدري؟ أبدأ أدخن وتأثم أنت بسبب أنك تعوته مثل الآن مثل بعض الفتيات الآن التي تلبس عباءات مخصرة وعبيات مزينة وعبيات منقشة وعبيات مدري إيش يعني العباءة شريعت أصلاً لسكر الزينة صارت العباءة الآن نفسها زينة هل تعلمون أن لو مشت فتاة بهذا اللبس في مستشفى أو في سوق أو في غيره ورأتها إمرأة أخرى وأعجبت بهذه العباءة وذهبت واشترت مثلها أن هذه تأتم أو الفتاة التي تجيب وكاشف وجهها تقول والله يا أخي الوجه والكفين ما في بأس أنا ممكن أطلعهم أنا أعجب من هذا الكلام الآن أنا أسألكم سؤالي تماما أليس الله تعالى يقول ولا يبدين إيش زينتهن صح ولا يبدين زينتهن أسألكم يا شباب وأنتم شباب قدامي في قمة الرجولة زينة المرأة وين أنت الآن لو تقول لأختك اخطبي لي وحدك وجاءتك قالتلك والله يا أخي إن ما شاء الله معي وحدة زميلة معي في الثنوية البنت حلوة وجميلة وا وا وا. أنت ستسأل عن ماذا؟ هل بتقول وشلون طول سيقانها؟ هل بتزوج ناقة؟ أقول لها بتشتري عنك؟ ما تسأل عن السيقان تسأل عن إيش؟ عن إيش؟ عن الوجه تسأل عن الوجه لو قالتلك ساقها جميل وركبتها جميلة وأصبع رجلها الكبير حلو وأضافي رجلينها اللي علي مين فاتنة ومدري إيش لكن المشكلة أن وجهها في كذا وكذا تجد أنك تبونها لا والله ما ما الله يوفقها ويصر عليها ويرزقها غيري لكن يا جماعة لما تكون هذه الفتاة تقول لك أختك هذه جميلة وجهها كذا وتصفلك من أنواع الجمال قالت لكن الأصبع الصغير في رجلها اليسرى لما كانت صغيرة سقط عليها دولاب وانقطع نصر الأصبع الصغير في الرجل اليسرى ولا ترى البنت تهبل هل بتأخذها ولا لا تأخذها وليس تدخل بها سباق هل بتدخل بها, بها مزاي نبل يعني ما عندك مشكلة فيها فانظر كيف مجمع الحزن في الوجه ثم تأتيك بعضهم وتكشف والأمر عندها عادي والمشكلة أن بعض الناس يا جماعة لا يقع في المعصية إلا بسبب صحبة هم الذين يدعونه إلى ذلك ترى يا جماعة اسأل أي واحد واقع في الدخان يقول والله جلست مع الشباب مرة على الكورنيش واللي جلست معهم في الثمامة واللي جلست معهم في أي مكان ودخن فلان وفلان وفلان وبعدين عطلوني ومن ذاك اليوم وأنا أدخل اسأل أي واحد واقع في مخدرات ما في أحد يا جماعة طلع من بطل أمه مع زيقارة حشيش ولا في أحد طلع من بطل أمه مع السكين وقلنا والله هذا بيطلع قاتل هذا لكن اجتمع مع ناس ودربوه على هذا لذلك انتبه لصحبة أبو طالب لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو يشهق يموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله وهو كلما أراد يقول لا قال لها ابو جهل وعبد الله بن همية قالوا يا بطالب أترغب عن بلتي عبد المطالب هذولا ربعه هذولا أصدقائه هذون الشلة حقته اللي يجلس معهم دائما أسوالي والطلعات مع بعض والروحات مع بعض قال أنت بنت أدخل في الإسلام أترغب عن ملة عبد المطلب ويأتيك الحماس كلها الذي جمعه ويأتيك الحماس يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتير الحماس مرة ثانية يا عم قل لا إله إلا الله قل إلا الله فإذا أراد أن يقول لا قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب ويقف الحماس حتى مات وهو على ملة عبد المطلب ذلك اسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالب ويقول الله عز وجل ويوم يعظ الظالم على يديه ليش يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا طيب ما منعك أن تتخذ مع الرسول سبيلا ليش السبب يا ويلتا ليش يا ويلتا يا ليتني لم أتخذ فنانا خليلا ليش لما اتخذته خليلا ماذا أثر فيك لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا دائما يا جماعة الذي يتخذ أصحاباً فجاراً يكون مثله يا شيخ التفاحة الفاسدة إذا وضعتها في كرتون تفاح جيد تجد أن يصبح التفاح كلها خربان وهي تفاح فما بالك لما تجلس مع واحد وأنت جالس معه كل شوية يرفع التلفون يقول إيا إي حبيبتي يا بعد روحي ويبدأ غازل أنت كنت في السابق بعيد عن غازل مئة في المئة فلما رأيت المنظر صرت بعيداً تسعين في المئة وقريباً 10 وبعدين بكرة قاعد يكتب رسالة قلت اكتب المن قال اكتب الحبيبتي سيقع في قلب طيب وانا ليش ما في حبيبة فيقل حماسك وبعدك عن المنكر الى ثمين في المئة ثم في اليوم الثالث قال شيء مع هدية من وين قال والله من صديقتي فيبدأ يقل الحماس وتبدأ تنحدر معه في هذا المنكر الذي هو فيه وهذا ليس خاصا بس للشباب حتى كثير من الفتيات ترى مع الأسف ما يوقعها في المعصية الا صحبة معها تأتي وحدة فاجرة خربانة وتبدأ تقول لها هذه هدية من صديقي وهذا اتصال من صديقي وأعطاني والله جهاز جوال جديد وأعطاني كذا فتبدأ تدعوها إلى المعصية لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي انتبه لتبدأ تمشي مع هؤلاء الفساق فيفسدون عليك دينك ودنياك أذكر أني في أحد المرات ذهبت لإلقاء محاضرة في أحد السجون ألقيت محاضرة على مجموعة من السجنة وكان فيه شاب يمكن عمره 18-20 هذا الشاب بدأ في البداية في ثالث متوسط اشترك في حلقة تحبيط في مسجد ثم في أولى ثانوي مشترك في بعض النشاطات الخيرة في يعني وشباب طيبين اللي معاه أخيار أبوه لما بدأ الشاب يعني قصر توبخ وغي الكعبين وبدأ يعفي لحية مع أنه ما في لحية لا يزال صغير بدأ أبو يقول يا ولد انتبه لا تفعل لا تفعل. طيب يا أبي أنا ماذا فعلت أنا بس أصلي ما عندي مشكلة يعني فبدأ أبو يحاول يعرفه على مجموعات أخرى من الشباب راح خلك الشباب اللي يسافرون الكذا واللي يرحون الكذا واللي الأب كان عنده مشكلة أساسا في فكرة فالشاب هذا بدأ يرتبط مع هالشباب الطيبين ويترك ما يقول أبوه. ذهب أبوه يوم واشترى سيارة جديدة. وجاء بالمفتاح وقال اسمع هذا المفتاح بشرط. تروح الآن تحلق لحيتك. لا يوجد لحية أصلاً كلها شعرتين ثلاثة ثاني ثانوي كان. قال تروح تحلق لحيتك واتطول ثوبك ولا أشوفك مرة ثانية مع هالمطاوعة. أم لا السيارة هذه أبيعها؟ يا أبوه سيارة جديدة. يا أبوه يمين يسار غالب هبليس ورح ونفذ ما قال أبوه واخذ السيارة وصار فعلاً معاد يقترب من أولئك طبعا الإنسان مدني بطبعه، لابد لهم صحبة مدام ترك الطيبين بيروح لغيرهم، لابد لهم صحبة والطيبين إذا جلس معهم ما عنده بلوتوت حر معارية ودخان وهذا حبوب وهذا حشيش حتى سواليف ومسواليف طيبة، ما هي بها السواليف فبدأ يرتبط بالآخرين بدأ يفحط، حط له قصات، بدأ لبسه يختلف في يوم من الأيام ذهب مع أحد أصحاب هؤلاء الجدد طبعاً هو وقع وشيء في الدخاء ثم وقع في المسكرات شوي شوي ذلك سبحان الله الله عز وجل يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان ساناً ليجرره إلى المعصية والمعصية فذهب مرة إلى مكان منتزه كذا يتمشى مع واحد من من أصحابه مثل البر ولا بحر ولا فنزلوا من السيارة وشريبوا خمراً ثم حدثت أحدهما نفسه أن يقع بالفاحشة على الآخر فوقع بينهم مشكلة وهواش فصاحبنا هذا الشاب كان معاه في السيارة مسدس ودخل سيارته وفتح الدرج وطلع المسدس وأطلق ثلاث أو أربع طلقات في راس ذاك الرجل وقبض عليه وحكموا عليه بالقصاص في السجن انا رأيته قبل يمكن أربع وخمس سنوات أظن الرجل قد يقيم عليه الحد او أنه سيقام وكل هذا يا جماعة بسبب صحبة دخلت السجون ونظرت إلى أهلها والله يا شباب أدخل إلى الجناح الخاص باللي عليهم قضايا عاطفية متصاب ومتصاب وامور أدخل إلى الجناح الخاص بالمخدرات ما تجد واحد تسأل كيف وقعت فيه اللي يقول لك والله يا شيخ تعرفت على مجموعات من الشباب ثم وقعوني في هذا لذلك احذر من الصحبة أن تفسد عليك دينك وإذا رأيت واحد يدلك على منكر ولي يقول لك خذها الجوال وافعله ونصلح اعرف أن هذا هو اللي قال الله تعالى فيه يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا المسألة الأخيرة ينبقع الإنسان يا شباب أن ينتبه إلى قضية مهمة وهي أن من علامات التوفيق الدنيا والآخرة القيام بحقوق الله ثم القيام بحقوق خلقه بمعنى تكلمنا الآن عن الصلاة والحرص عليها تكلمنا ألا تكون تنشر المنكرات بين الناس وأنا لا يكفيني فقط أنك تصلي الصلوات الخمس أنا أريد أنك تحرص على النوافل وأعظم النوافل أجراً هي صلاة الوتر صلاة الوتر يا جماعة ركعة واحدة أقلها ركعة واحدة تصليها بعد صلاة العشاء وتكتب عند الله تعالى من قوام الليل تلك الليلة يعني إذا جاء الله بأسماء المتصدقين جاء بأسماء القرآن القرآن إذا جاء بأسماء من صلوا الليلة تلك الليلة تجن تسمك من بينهم وأنت ما صليت إلا ركعة كيف لو صليت ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو تسع من زاد فله الزيادة عند رب العباد لكن المهم ألا تمر عليك الليلة إلا وقد صليت صلاة الوتر قلنا الحرص على الصلوات الحرص على ألا تكون مبسداً لغيرك الحرص على صحبتك الصالحة الحذر من العلاقات المحرمة عبر الجوال عبر الشات أو غير ذلك من الأمور التي فيها تهييت للعواطف وأذكر أني ألقيت محاضرة مرة على مجموعة شباب مثلكم تكلمت فيها عن العشق وما يتعلق به فحذرت قلت يا أخي أنت لا ترضاه لي أختك وبعدين لماذا تفسد عليها عاطفتها وعقلها والله عز وجل يقول محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدام فواحد منهم أرسل لي رسالة يقول لو يتداوى كلي يا شيخ من حد وشلونه بلقالي وليف نصوحي لصاحب من بالحب شاطر مدرب ما ظن من شافه يصد ويروحي وانت لو انك يا العريفي تكهرب في حب مجمول شحوح مزوحي كان اعترفت وقمت يا شيخ تقلب عنوان درسك بالعنى والجروح يقول لو تعجق كان راح فيها مثلنا فالقضية ما هو أنك تعسك البشكلة أنه هو الذي يهيج نفسه عبر الدخول إلى مواقع سيئة، عبر استعمال الجوال عبر استعمال الجات إلى غير ذلك آخر شيء ينبغي أن نختم به هو الحرص على حق جعله الله تعالى بعد حقه وهو حق الوالدين يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوه الا اياه طيب وبعد حقك يا ربي ماذا نفعل وبالوالدين احسانا يذكر الله الانبياء ويذكر برهم بآبائهم وأمهاتهم خذ يحيى وبر بوالدي عيسى وبر بوالدتي سليمان فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي ابو سعي نشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي نوح قال ربي اغفر لي ولي والدي يا ابي لا تعبد الشيطان يا ابي لاحظ كله يا ابي يا ابي كله احتراما لابيه مع ان ابوه كان كافرا يعبد الاصنام ويصنع الاصنام ويدعو الناس الى عبادته ابوهريره نادته امه يوما قالت يا ابا هريره فقال لبيك ثم شعر ابو هريره أن صوته أرفع من صوت أمه قليلاً وهي يقول لبيكي يا جماعة جلس يستغفر أستغفر رفع صوتي على أمي ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهم لوجه الله توبة من هذه المعصر يا يقول لبيكي ما قالها ها أوزعجتين ولا تركها تنادي وقال أدري بتقول لي رح جب خبز ولا رح صلح كذا لا يقول لبيكي ومع ذلك يروح يعتق عبدالله المملكين توبة من هذه المعصية عبدالله بن مسعود استثقته أمه يوما ماء قالت يا عبدالله بن مسعود أريد ماء ذهب وأحضر لها كأس الماء وهي ستنام فلما أقبل فإذا هي قد غلبها النوم ونامت فكره أن يوقظها من نومها كره أن يقضى عليها لذة نومها وكره أن يضع الماء بجانبها وينام خشي أن تستيقظ في ظلمة الليل وهي تحتاج إلى الماء ولا تجد طيب ماذا فعل ظل واقفا بالماء فإذا تعب جلس فإذا غلبه النوم وقف فإذا تعب جلس فإذا غلبه النوم وقف ولم يزل هذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر واستيقظت الأم قالت فضلي أم هذا الماء نشرب وبالوالدين محمد بن منكدر كان له أخٌ اسمه عمر وكناهما من الصالحين يقول محمد بن كدر بدت ليلة كاملة أغمز رجل أمي يهمز يعني يكبس رجل يدلئ وبات أخي عمر يصلي حتى طلع علينا الفجر قال والله ما يصرني أجر ليلته بليلته لو يقول بادلني سأعطيك حسنات ليلتي وأنا قام أصلي طول الوقت وأنت أعطني حسنات ليلتك أقول له لا أجري أعظم من أجرك قائم أصلي أنا قام على رجل أمي وأنت قائم على سجادة لأن الله قال ألا تعبدوا إلا أيه وبالوالدين إحساناً. ما قال قالوا بصلاة الليل وصيام النهار مع فضلهما لكنه قدم بر الوالدين عليه ذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله جئت من اليمن ما جاء بطائرة وقطار سيارة يا جماعة جاء إما ماشيا على قدميه وإما جاء على بعير مع طول المشي يكاد ينكسر ظهره من التعب ومع ذلك قال جئتك من اليمن يا رسول الله كم استارق يا جماعة في الوقت حد ما وصل ربما استارق شهرا أو شهرين طوال الطريق ما جاء بك؟ قال جئت أريد الجهاد معك في سبيل الله فكلها التعب كلها المصب وكلها الطريق لأني أريد الجهاد معك في سبيل الله ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحد جاء لأجل يجاهد الطبيعي أن يسأله يقول له طيب سبق دخلت معارك؟ تعرفت قاتل بالسلاح؟ سلاحك معك؟ ها كيف عضلاتك؟ لا لا ما سأله ولا سؤال عن هذا تركها الأسئلة هذه على جنب وسأل سؤال آخر ربما الرجل لم يكن يتوقع قال له أحي والدات أحي والدات قال نعم قال أرجع إليهما فأحسن صحبتهما فإن الجنة ثم الجنة في اليمن مهيب عندي رح الآن إلى الجنة التي تركتها اذهب إلى أمك وأبيك وأحسن صحبتهما فإن الجنة تم واحذر احذر من أن تكون من الذين يعقون والديهم إما بكلاما بديئ إما بإغار صدورهما إما تعرف أن أباك لا يحب هذا الشيء وتتعلك وتعمدا تعرف أن أمك تبغض تعرف أن أمك لا ترضى أن تمشي مع فلان وتمشي معه ذكروا في ترجمة كهمس رحمه الله كهمس بن يزيد واحد من العلماء قالوا كان يجتمع عنده علماء عبيد بن عمر واعظ أهل مكة ومجموعة علم أطهار يجتمعون في مجلسه فقالت له أمه يوما ما الذي يعطي السلف كيف كان. قالت له أمه يوما يا كهمس أصحابك هؤلاء لا أحبهم بس أصحابك هؤلاء لا أحبهم قال طيب يا أمي فلما جاءوا إليه وطرقوا الباب أصحابه وناس صالحين فلما طرقوا الباب أطل عليهم من نافذة من فوق الباب وقال أرجعوا أرجعوا قالوا ليش قال إن أمي قالت لا أحبهم وأنا والله ما أقدر أجلس معكم ويضيق صدر أمي أرجعوا وراحوا وهم ناس مشائل أجلب الله عليك أبوك لما يقول لك يا أولدي لا تمشي مع فلان ثم تروح وتمشي معك يا أولدي أنا ما بك تتصل عليه خلاص تتصل عليه يا أولدي إذا جاء لا تدخل البيت يا أولدي لا تركب معاه في السيارة تروح تركب معاه في السيارة والله يا شباب إن من علامات التوفيق في الحياة ومن علامات سعة الرزق ومن علامات الستر ومن بشائر الخير للإنسان أن يصبح هذا الإنسان عابدا لله تعالى ضابطا ما بينه بين الله خاصة مع والدي أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير وان يجعلني واياكم مباركين اينما كنا وان يثبتني واياكم على الحق والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم. محمد والسلام الله تم هذا العمل بستوديو ديجيتال بن عفيف بمكه المكرمه